أمَا كانَ جوََابَقَوْمِه إِ أَمْ قَكُ تُُوه أَوْ حَرّقُوه فَأَن جَهُ اللهَّهُ مِن النار كان ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا وودت بينكم في الحياه الدنيا من دون الله أغسانا وَدَّتَ بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فَيَصُرُّ ذُقُونُ بَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضٌ بَعْضًا وَلَا أُواكُمُ النَّاهِي وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرٍ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي فَقَالَ إِنّ هارجوا الى ربي انه هو العزيز الحكيم انه هو العزيز الحكيم ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب واتيناه اجره في الدنيا ووهبنا له وَبَوَجَعَ عِنْدَ ذُرِّيَّتِهِمْهُ وَثَوْلِ كِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنَّهُ وَلووطًا إذ الطَالَ لِقَومِهِ إِكُم لَلتَأتُونَ الفَاحِشَةَمَا سَبَقَكُ بِهَا مِن أَحَدٍ مِنَ العالممين العالمين إُِم تَأسَُّجلَ الرجال وتقطعون السَّبلَ وتأتون في ناديكم المنكر فَمَا كان جواب قَوْمِهِ إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين فما كان قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي